وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا وَاتُ اليَتَامَى امْوَالَهُمْ وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُوا امْوَالَهُمْ إِلَى امْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وإن خفتموا ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث وارباع فإن خفتموا لا تَعْدِلوا فواحِدَةً اوَّما مَلَكَتْ ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا وات نساء الصدقات نحله فايمن طبن لكم عن شيء فسم فكلوا هني أم ريئة ولا توت السفهام ولكل التي جعل الله لكم قيما وَرِزْقُهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَبَطِّلُوا لِلْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ شد فانفدفعوا اليه اموالهم ولا تاكلوها ولا تاكلوها اسرافا وبذارا يكبر ومن كان غنيا فليستعفف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 مما ترك الوالدان ولقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا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 يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ لنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلغن ثلثا ما ترك وإن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 فإن كان لهن ولهم فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 هنا أخت فلكل واحد منهما السلس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية من بعد وصية يوصي بها مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من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 والتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن البوت أو يجعل الله لهن سبيلا والذان ياتيانها منكم فآذوهما فَإِنْ تُبْتَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْهُمْ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 فَإِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُلَانَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ نَجِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آتِينَ آل كرها ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فان كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِن رَّضِيتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن قُلْتُمْ سَيُضِرُّ تأخذون منه شيئا؟ أتأخذونه بهتان وإثم مبين؟ وكيف تأخذونه؟ وقد افترى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم مثالا غليظا. Daniento kecasos cuy者 yang l stacks cima karena orang-orang yang hanya digerakannya Cherhempul cuman وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات لخ وبنات لخ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 دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دونا حالكم، وحلايل أبنائكم الذين من أصليبكم. Wa anta jmgu bina luctin illa ma qad salf Inna Allaha kana gfarul rahimah Walmuhsanatun min alnisai illa ma malka timaluk Kitab Wa'ahal lakum maa wa rāk thālikum An tebtagū bi amwālikum muhcinīn ghayr musafihīn Fama istamtātum bi-i minhun fāātuhun ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريض إن الله كان عليما حكيما وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَنًا يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَاكَ تَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ Fankhun Nabizni ahliin, waatuhun ujurn Nabil Ma'roof, mupcanaat yangi mufasihat, wa mutkhizat ahdan.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 Amal kum, binekum, bil bautil, illa antakonat jawaat anterazim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 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان ولقربون والذين عاقد تيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا Orang-orang kaya berkuasa atas wanita dengan apa yang Allah beri kepada mereka kepada sebahagian dan apa yang mereka dapatkan dari harta mereka, maka orang-orang yang والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنَ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحَا إِنْ يُرِيدَ إصلاحا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَوْ وَبِذِي الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَةِ وَالْجَارِ الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتَيْ مَا نُكُمْ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 وَإِنْ تَكُ حَسَنَتُهُ يُضَاعِفْهَا وَيُوَتِّمِ الَّذُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَمٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَاهَا شَهِيدًا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 ولا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ أَو لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأيديكم الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أنتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم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 واللَّهُمَّ اسْتَجِيبْ لِأَنْفُسِنَا وَلِأَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ وَلَنْ تَسْتَجِيبَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَنْ تَسْتَجِيبَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَنْ تَسْتَجِيبَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَنْ تَسْتَجِيبَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَنْ تَسْتَجِيبَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَنْ تَسْتَجِيبَ الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها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 أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يَمُوتُونَ نَنَسْقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ Kebab, dan kehakiman, dan antena, mereka milik yang agung. F'antara mereka ada yang menafikannya, dan ada yang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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت علنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يامركم أن تود لمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إِنَّ اللَّهَ عَن مَا يُعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ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 رايت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاك بِاللَّهِ إِن رَدَّنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي Makhluk mereka dengan kata-kata yang berbudi bahasa. Dan apa yang kita dapatkan dari Rasul Allah استغفر الله جاء كف الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم مَا يَجِدُونَ فِئَةً مِنْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ثُمَّ مَا يَجِدُونَ فِئَةً مِنْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا قَتَلوا انفسكم او خرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم ولوانهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا وَإِذَن لَّآتَيْنَاهُمْ مِّنَ ٱلَّذِנَّآ أَجْرًا عظيما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 Zalik al-Fadl min Allah, wakafabil Allah alimah. Ya ayuhal الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتنا وانفروا جميعا. وان منكم لمن فَإِنَ صَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنَ صَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ لَمْ يَكُمْ بينكم وبينهم ودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشعون الحياة الدنيا بلاخرة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 النساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من دونك ولي لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء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 Fala maa kutub عليهم al-kitab, iذا فريقٌ منهم يخشون الناس كخشية الله أو شد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا إلى أَجَلٍ قل متى عد الدنيا قليل ولا خيرة خير لمن اتقى ولا تظلم فتيلة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في برج مشيدة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 ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة وأرسلناك الناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك بيَت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِذَا جَاءَهُمْ و الخوف أذعوبه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أول الأمر منهم لعلمه الذين استبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخَذُوْنَهُمْ وَقُتِلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثْاقٌ وَجَاهِدٌ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 أركسو فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفؤ أيدي يوم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتهم. وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِنَا يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ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 وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ فَدِيَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ لِلَى وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوبِنَةٌ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 منه ومضفرته ورحمة وكان الله غفور رحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأوياهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستطعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهددون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم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 الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا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 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتات طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم وأسلحتهم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغَفَّلُونَ عَن سِلَاحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا تَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُم مُّؤْذِنٌ أذًى مِّن مَّطَرٍ نّكُم الضاء تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فذكروا الله قياما وقعودا على جنوبكم، فإذا طمأنتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولا تهنوا في بيت القوم. Takunu ta'lamun, fa innahum ya'lamun kama ta'lamun, wa terujun min Allahi mala terujun, wa kan Allahu aliyan تحكم بين الناس بما ألاك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما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 Yestafxun min al-nas, ولا yestafxun min Allah, و هو معه إذ يبيتون ما لا يضى من القول، وكان الله بما Mengenai mereka dalam kehidupan dunia, siapa yang akan menentang Allah tentang mereka? Siapa yang akan menentang Allah tentang mereka pada hari kiamat? Atau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 أتنوثما ثم يضم به بريئا ثم يضم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ شَيْئًا عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم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 شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفوضا ولأضللنهم ولأمني النهم ولأأمرنهم فلا يبدك ولنعام ولأمور النوم ولأمور النوم فلا يغير النخل الله وَمَن يَتَخَذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا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 Tidaklah amanil kau dan amanil ahli Kitab, siapa yang berbuat itu tidak akan dihukum, dan tidak akan ada yang memberinya balasan, kecuali يعمل من الصالحات من ذكر نونثا وهو مؤمن فأولئك, فأولئك يدخلون الجنة ولا يغضمون نقيرا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 لَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ وَتَرْغَبُونَ أَن تَكْحُونَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى فِي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 وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتْ لَا فُسُحُ شُحٍّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أن وَلَوْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُوا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْبَيْلِ فَتَذَرُوا هَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ شَيْئًا يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِي بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا ولا آخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آل شوهد آل الله شوهد آل الله ولو على أنفسكم أو الوالدين ولقربين إيه كُنْ غنياً وفقيراً أو فاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا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 رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائك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 ذادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا ليما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 وآيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم إن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 وعم وإن كان للكافرين نصيب قالوا قالوا ألم نستحذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين ف الله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قابوا إلى الصلاة قابوا أسا لا يرام لا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلها تَجِد لَهُ سَبِيلا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أن تجعل اللَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يمت الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم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 يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسلين ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف نوتيهم أجوركم وكان الله غفورا رحيما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 قَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فقالوا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 وقلنا لهم دخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبِمَا نَقْضِهِم مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِم لِمَنْ بَغَى غَيْرَ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ وَقَوْلِهِمْ قُنُوبٌ نَغْلُفُ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 إلا اتباع الظن وما قتنوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ النَّبِيَّ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا وَمِنْ ظُلَمٍ مِّنَ الذين نا هادو حرمنا عليهم طيبات نحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً وأخذهم الربا وقضنوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل.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 Vaih mih di mana dan caat saya Vaih di mana humana Ini bergaulah Kaat emak وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبود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 ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا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 ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد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 لي يستنقف المسيح أي يكون عبدا لله ول الملائكة المقربون وَمَن يَسْتَنْكِفَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُ إلَيْهِ جَمِيعاً فَأَم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 له وليا ولا نصير يا ايها الناس قد جاكم برهان من ربكم وانزلنا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 فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّنْثَانِ مِمَّا تَرَكْتَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ Yubayyinu Allah lakum an tazilu Wallahu bikul şeyin alim